حدثوني حدثني احدهم عن ولده وهو شيخ كبير وقد استشهد ولده حدثني عن ولده قال خرج ولدي يوما فاصيب فرجع الينا وجعلنا نحاول ان نعالج اصابته يقول فإذا بمجموعه من الزبانيه يدخلون علينا ويضربون الولد يقول وكانوا يكررون من الخياله البيض الذين معكم من الرجال البيض الذين كانوا يركبون خيولا بيضة أينهم اعترف منهم يقول يا شيخ والله لا كان معهم خيول ولا رجال بيض إلا أن تكون ملائكة من السماء إلا أن تكون ملائكة من السماء ثم سشهد ولده بعد ذلك أكثر من هذا قالوا شفنا الملائكة نزلت في بلاد الشام ودمشق يا شيخ في سوريا شافوها كيف قال تعال والله شفناهم وجوه بيضه اجسام بيضه خيول بيضه سيوف بيضه بس باقي يقول انه حتى الخيل الروث والبول حقه ابيض يا جماعه <تصفيق> وين الثوابت وين العقائد وين الاصول وين العقيده وين ضاعت كلها ضاعت هذا هذه الفتنه ما عاد عندنا اصول والله يا اخوان الملائكه عقيدتنا تقر ان الملائكه لو نزلت انت ما تشوفها يا شيخ الملائكه لها حاله اما ان تنزل على صورتها الغيبيه وعندها لا تستطيع لا أنت ولا أبوك ولا جدك أن أن يراها ليه عالم غيب عندنا عالم غيب وعندنا عالم شهادة ربنا جل وعلا عالم الغيب والشهاده خالق الغيب والشهادة غيب وشهادة الشهادة ما يمكن يص... الغيب ما يمكن يصير شهادة مستحيل إلا لنبي أنت نبي ماذا راح تشوف الغيب عالم الغيب والشهاده ها إلا من ارتضى من رسول لا يطلع على غيبه احدا إلا من ارتضى يا شيخ آية في القرآن أنت كيف تشوف الملائكة فالحال الأولى حال الغيب والله لن تراها هذا جبريل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي ها عندما قال له يا محمد قل امين قال امين جبريل يدعو ومحمد يقول امين الصحابه راوا شيئا ابدا الا اذا انت افضل من من الصحابه ما حد يشوف الا محمد محمد يشوف الغيب اما اذا نزل الملائكه نزلت تشكلت الملائكه تتشكل إذا تشكلت بصورة من صور الشهادة لا تستطيع لا أنت ولا أبوك ولا جدك أن يقرر أن هذا من الملائكة والله ما تستطيع أنا قلت لهم من اليوم الأول لما جابوا لي هذه الروايات بلاد الشام ودمشق قالوا والله الملائكة انزلت بدمشق إذن يلا خلونا نمشي الملائكة كيف؟ قالوا كذا كذا كذا الصورة تجمع اتقوا الله عندنا حاله حال غير والله لن يروا وحال شهادة إذا جاءوا في حال الشهادة كل من يراهم لا لا يميزهم أبدا الصحابة دخل عليهم جبريل يقول عمر وغير عمر دخل علينا رجل واللي داخل من؟ جبريل تشكل يوم تشكل شافوه بالصورة المتشكل بها رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه من أحد ولا يرى عليه يعني العجائب كلها موجودة فيه ومع ذلك ما استطاعه أن يميز أنه نبي ودخل بصورة جلفة جلس إلى رسول الله ووضع يديه على فخذيه غرائب ومع ذلك ما استطاعه أن يقرر أنه عمر اللي هو عمر ما استطاع أن يقرر أن هذا من الملائكه من انت حتى تقرر ان هذين اللي انزلوا ملائكه وطبعا الروايه حسب ما رووها انهم نزلوا بصورتهم ابيض ابيض ابيض هم فكروا ان كل شيء ابيض ملك يمكن يكون شيطان هذا باب يا اخوان باب ثوابت انا ادعو الناس اليه باب ثاني والله لو أن الملائكة نزلت وأن الله أمر الملائكة أن تنزل في دمشق كان اليوم ما في لا بشار ولا أبوه ولا أم لأن الملائكة إذا نزلت معناها الأمر حسم نزلت في بدر فالمعركة حسمت يا شيخ ملائكة تنزل وإلى الآن بشار بشهور معقبل ملاكه ما زال موجودا ويقتل ويسوي يا جماعة لا ثوابت لا عقل لا يعني كل الخيالات تتخيلها والثوابت اللي عندنا تضيع هكذا متى نصحى يا أخو؟